لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ن ب ي ق ل ل أ ز و ا ج ك ق ل ل أ ز و ا ج ك إن م ت ر د ن ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ز ي ن ت ه ا فتعالي لأمتعكم فتعالين امتعكن واسبحكن سراحا جميلا وان كنتم تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان الله اعد للمحصنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن ب ف ا ح ش ة م من ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم لله و ر س و ل ه و ت ع م ل ص ا ل ح ا ن ت ه ا نؤتها أجرها م ر ت ي ن و أ ع ت د ن ا ل ه ا رزقا ر ك ي م ا ي ا ن س ا ء ل ن لستنك أحد ا م ي ه ف ل موسوعه ن ا ل ن و ب ل ف ي للعلوم ا ق الاسلاميه ن ع ر و وقضن ف ف ا ب ي اسماء و ل تبرجن ت ر الله ج ا ه ي الحسنى و َ م و س و ع ْ ن َ ا ا ل ََََّ ل و ِ ن َ ا ا ل َََ وَأَطِعْنَا ّ اللَّهَ ر س ُُ و ل َ إِنَّمَا ه ي ُُ ر ِ ي د ا ل ل َ لِيُذْهِبَ ّ ه ُ ع َ ن ْ ك ُ م ُ الاسلاميه ّ ج ََ أ ه َْ ل ْْ ب ََ ي ت ِِ إ ن َّ ا ُُ ر ِ ي د ا ل ل َُّ أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا. واذكرن موسوعه و النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل ه ر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات ا ا ل ص ئ م ي ن و ا ا ل س و ج ه م و ا ل ح ا ف ظ ا ت و ا ل ذ ا ر ي ن ا ل ل ه ك ل ي ر ا و ا ل ذ ا ر ا ت أعد ا ل ل لهم ه ا م ي ه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 موسوعه للذي النابلسي علي ل عليه ه و أ ع م ي ه أ م ك ع ل ك زوجك واتق ا للعلوم ت خ الاسلاميه و ا م م ا قضى زيد منها مطرا زوجناكها, زوجناكها لكي, لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا, إذا قضوا منهن مطرا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 موسوعه ا ا ل ن ب ي و ك ا ن الله ب ك ل ش ي ء ع ل و م ا ي ا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و اسماء ا الله ا ذ ك ر ا كثيرا و س ب ح و وأصيلا ه بكرة موسوعه الذي النابلسي م م للعلوم الاسلاميه ن ا س م و ء الله م أ ج ر ا كريما